a'malina Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'ala s-salah Hayya 'ala l-falah til salan tun qad qamatis salan allahu akbaru allah akbar la قيم صفوفكم وسدوا الخلل استو الله اكبر الله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 وائر المغضوب عليهم ول الضالين امين ان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 عَنِ العَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ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 ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَانِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثم محلها الى البيت العتيق الله الله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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ولكل ام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 الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون